إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الْأَعْنَاقِ واضربوا منهم كل بنان ذلك بِأَنَّهُمْ شاقوا الله ورسوله وَمَن يشاقق الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٌ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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا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 ما لا ترون وقال إني بريء منكم إنني أرى ما لا ترون إنني أخاف الله والله شديد العقاب.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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب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 إِلَّا اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ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 وَإِنْ يريدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين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 وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فَأَمْكَنَ منهم والله عليم حكيم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ ولايتهم من مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ في فِي الدِّينِ النصر النَّصْرُ إِلَّا قوم قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق